وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي وَسِيعُ الرَّحِيمِ وَقَالَ الْمَرِيضُ لِي بِهِ أَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي فَلَمَّا تَكَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قال آلُ يَعْقُوبَ إِنَّا قَدْ أَفْضَلَ النَّاسُ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ مَتَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَرَبَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نبيع أجر وَنَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَّقَوْا يَتَّقُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَتْ كُونِي لِي وَابْعَثِي لِي مِن رَّبِّكِ رَجُلًا ۖ إِنَّهُ لَيَأْتِنِي مِن لَّدُنكَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُ وَهُمْ لَمُدْرِكُونَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَتْ كُونِي لِي وَابْعَثِي لِي مِن رَّبِّكِ رَجُلًا ۖ إِنَّهُ لَيَأْتِنِي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تطربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفثيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فَلَمَّا أَرْجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا ۖ قَالَ نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنْتُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُم عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَتَوَلَّوا فَأَنتُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَاللَّهُ خير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبهي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميروا أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم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 ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوقه الذي علم العليم قالوا إن يسرق فقد سرط أخ له من قبل فأسرد يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون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 قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألكوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم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 إني أعلم مِنَ الله مَا لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحطني بالصارحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين وما تسألهم عليه من أدر إنه إلا ذكر للعالمين وتألم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي مِنْ من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة مِنْ من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعكلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وَلَا يرد بَأْسُنَا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها غواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَفِي الْأَرْضِ طِبَاعٌ مُتَدَاورَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَذَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلاق في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العطاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال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 وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ السَّحَابَ رَأْسًا سَقَال وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا من يشاء ويوزل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين مِنْ من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرنا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم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 أنزل من السماء ماء فسانت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوكلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاءه وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لقوله له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عطب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساكه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَقَدِمْنَا كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَثْوَى جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ أُنَاسٍ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْ هُمُ الضَّالُّونَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمُ رَسُلًا كُلُّ كَفَّارٍ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ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 يسوهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 افواههم وطالوا وقالوا انا كفرنا بما فرسلتم به واننا لفي شك بما تدعوننا اله ليب قالت رسلهم اف في الله شككم فاطر السماوات والارض يدعوكم ليوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى ادم مسمى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 وما كان لنا أن نبديكم بسلقان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَطَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرُسُلِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أُولَئِكَ لا يَعُودُونَ فِي مِلَّتِنَا فَمَحَا إِلَيْهِ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَام رَبِّهِ وَخَافَ عِيدًا وَاسْتَغْفَرَ وَغَابَ مِن وَرَائِهِ جَنَّتَانِ يُسْقَانِ مِمَّا خَصْبٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِنَيْتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 وَبَغَى إِلَٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل مُغْنُونَ تُغْنُونَا عَن عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاقُ عَلَْنَا جَزِعن أَنْ صَدَغُنا مَالَناَا مَِّ حِيز وَقَا الشَّيطَانُ لَن بَا تُضِهَا الْ الأأَنْهُ إَِّ اللله وَعدَكُمْ وَعْد الْ الحَدِّ وَعَعددتكُمْ فَأَخلفْتُكُمْ وَمَا كَ لعَلَْكُم مِن سُ الْقَالٍ إِلَّ هنْدَ عَوْتُكُمْ فَسْتَدَبَكُمْ لفَل تَلُمُون وَرُمُ أَنْفُسَكُمْ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تَأْتَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُمَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومَثَلُ كَرِمَتِ القَمِيفَةِ كَشَجَرَةِ قَمِيفَةٍ جُذُرُهَا مُتَثَبِّتَةٌ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ الله اللَّهُ مَا يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يصلونها ومئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا نقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وأنزل مِنَ السماء ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم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 إن الإنسان لغلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصدام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مسأة للذين ظلموا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 يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ قَهَارًا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَلَامٌ لَهُمْ مِنْ قَطْرٍ نَّعِيمٍ وَتَغَشَّاهُ غُيُومٌ الله نَّارٍ لِّيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذتر أولو الألباب